وتثير منهم فاسقوا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفته ورحمة ورهبانية بتداعوها ورهبانية بتداعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغائر ضوان اللّه فما راعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وأمنوا برسوله يتقكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا دمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدعون على شيء من فضل الله وأن الفضل في يد الله وأن الفضل في يد الله يتهمن يشاء